oh <laughs> oh دوما لك الحمد يا رب الصلاة الحمد مدقت نبضات فالا انت خالقنا لو ملك الحمد في الجهر والخلوات لو ملك الحمد يا رب والصلوات, يا رب والصلوات لو ملك الحمد مدقت النبض فلا أنت خالقنا Dolmak al acılar, dolmak من دوما في الدمع في الدعوات من يكشف السؤات من ينزل الرحمة ويجيب مطرن في أحلك الساعات. منا يا سمع الدعوات دوما تدعو لك الأصوات أذن لك الحمد في الجهر والخلوات دوما لنا البشرى برضاك والبركات نرجوك في الدوسة أعظم لنا الدرجات دوما لنا البشراء برضاك والبركات نرجوك في الدوساء أعظم لنا الدرجات دوما لك الحمد يا رب والصلاة doom bagad qatnat fa ltaqaru na tadaka l aswa walaka